يزال محلوك وكله يزال محلوك ويحضر الحاجات الحاجات الحلوين بالحلوان والتالي كان فيه ملك من ملوك الزمان عاش الملك على قد ما عاش وفي يوم من ذات الايام حس الملك ان هو خلاص حيسيب الدنيا وحيسيب الناس، في الوم ده ما الملك كتير نبه لابنه الامير وقال له يا ابني اتعلم مني الايام هتفوت وانا هموت وانت انت هتبقى الملك لكن اسمعني يا ابني وانا بقول انت مش هتبقى ملك على طول انت هيعملوك ملك اليوم واحد بعد اليوم ده هيخدوك يرموك في الصحرة بعيدة لا فيها جرح ولا شجر ولا فيها شمس ولا قمر ولا فيها بل ولا مية وشطرتك وانت لسه الملك تزرع كل الصحرة دي وتنور كل الصحرة دي وتبنيلك قصر كبير رخام وحرير تجري فيه المية ويزأزق عليه الطير الملك قال الكلام ده لابنه الامير وقال له أثيبك بكل الخير والزمان فات والملك مات والامير بقى هو الملك اما معاش الامير مش عارف والد الملك في يوم من الايام كان قال له كلام بس الكلام ده ايه معناه يعني الامير سال وكلهم ردوا عليه وقالوله العلم عند الله لغايه ما من ذات الايام في اليوم ده دخل المدينه شيخ عجوز شكله فقير زي اللي يكون شاف من الدنيا كتير واهل المدينه اخدوا الشيخ العجوز وراحوا بيه على قصر الملك الملك اداله الاحسان وفي الاخر الشيخ العجوز قال للملك الدنيا اخد وعطى وهمت زي ما ديتني انا بقى حديلك ضحك العجوز وقال الملك والدك سدق في كل كلمة قالها والدك قالك حكمة الدنيا بحالها يا ملك عمرك اللي حتعيش في دنيتك عمر قصير مهما بان طويل قصير زي اللي يكون يوم واحد بعد اليوم ده حتموت زي ما كل الناس بتموت وتروح صحره بعيده الصحره البعيده دي هي اخرتك وشطارتك تخلي اخرتك حلوه تخليها زرع ونور وراحه ونعيم اليوم اللي إن انت عايشه في دنيتك اعمل فيه الخير اعمل فيه الطيب لله كده تبقى خليت اخرتك زرع ونور وظل وميه وراحه ونعيم رحمتك فوق كل رحمه يا رحيم تكفق كل قدرة يا عطي رحمة تكفق كل رحمة يا رحيم قدري تكفق كل القدرة يا عطي خد بيدي الطريق المستقيم وارضع عني يا إله العالمين ارضع عني يا اله العالمين ارضى عني عبايز الحلوين بكره ان شاء الله وفي نفس المعاد